وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من قبل رجل القبر وقال هذا من السنة أخرجه أبو داود وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى مله رسول الله أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدار قطني بالوقف وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا رواه أبو داود باسناد على شرط مسلم وزاد بن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر وصححه ابن حبان وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر وصححه ابن حبان ولمسلم عنه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه وعن عامر بن ربيعه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون واتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم رواه الدار قطني وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود وصححه الحاكم وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد رواه سعيد بن منصور موقوفا وإطبرني نحوه من حديث أبي امامه رضي الله عنه مرفوعا مطولا وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم زاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وتزهد في الدنيا وعن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة أخرجه أبو داود وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح متفق عليه وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه متفق عليه ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان رواه البخاري وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم لكن قال زجر ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم أخرجه الخمسة إلا النسائي وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم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 وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواه البخاري وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه لكن قال فتؤذ الاحياء